قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء جَعَلْنَاكُمْ صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَأُفُ الرَّحِيمِ قَدْ نَرَتَ قَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَايِ فَلَنُوَلِيَنَكَ قِبَلَةً تَرْضَاهَا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 إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظَلَمُوا منهم فلا تخشواهم وخشوني ولأتم منعمتي عليكم ولا تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويذككم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم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 من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إن لنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصف والمرور من شعائر الله فمن حج البيت أو عتم رفلاجناح عليه أن يطوف بهما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 ان الذين كفروا وما وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله عليهم لعنة الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون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 سَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمروك بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم التبع ما أنزل الله قالوا بل ما الفينا عليه آبائنا أو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذين ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ولدا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 ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصفرهم على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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل, وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس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 فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيهم من ربكم ورحمة فمن يعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم وَإِنْ ترك خَيْرًا الْوَصِيَّةُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَا بَدَّلَهُ بَعْدَ سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِفْمُوْهُ عَلَى الذين يبدلونه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 فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين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 الكافرين فإن أتهو فإن الله رفور الرحيم وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فَإِنْ تَهَوَّفَ لَا عُدُوَانٍ إلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الْشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالْشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فمن اعتدى عَلَيْكُمْ فاعتدوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا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 دميا الله لمن حمله الله law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 فإن زللتم من بعد ما جاءتكم فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل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 ولما يَأْتِكُمْ مثل الذين خلوا من قبلكم بستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمَنُوا معه متى نَصْرُ الله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 فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين مساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأي أَن أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم, والله سميع عليم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 ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيم ما حدود الله فان خفتم ان لا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 فلا تحل له من بعد حتى تنفح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله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 أن ينفحن أزواجهن إذا تراضوا بينه بالمعروف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 لا تكلف نفس إلا وصعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما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 نِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عقدة وَأَنَّ التَّعَفُّوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَ هُلْ فَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْمُسْتَوَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ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 رضي على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلون في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ماذا الذي يقرب الله قربا حسنا فيوضعه له أضعافا كثيرة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 والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن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 قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموه باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضه ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق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 يا الله لمن حمدا الله of More. no mm -hmm.